17. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 18. أجعل الآليات إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب 19. لقى الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آليتكم إن هذا لشيء يراد مَا سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا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 جَادٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَمِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن 119. إِلَّا إلا كذب الرسل فحق عقاب 110. إِلَّا ينظر هؤلاء مَا لَهَا واحدة ما لها من فواق 111. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه محشورة كل له وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالَ لَا تَخَفْ قُضِيَ بَيْنَكُمْ أَمْرُكُمْ عَلَى بَعْضٍ انا بالحق ولا تشطط اهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 90 نعجه وليناجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قاللَ قَضِغَ لَ مَكَبِسُآالِ ن جَتِكَ إلَ نِعَاج وَإِنَّ كَثًا مِنَ الْخُلَطَ إِلَ يَبِغِي بَضُ مَا عَلَ بَضٍ إَِّ الذيَّذينَ آمًَا وَامِلُ الصوالِحَاتِ وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب يا داود إنا جعلناك خريفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.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 فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعمروا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار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 إذ أرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوا ما علي فطفق مسحا بالسوخ والأعناق ناس سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم اناب قال رب افر لي وهبني ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك اته الوها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 117. وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب 118. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب 119. برجلك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 نعم لا بد انه اول وابذكر عبادنا ابراهيم واسحق وياقوب أولي الايدي والابصار ان لا اخلصناه بخالصه ذكر الذام وان انهم مع يدنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذالكف وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسنم جنات عدن 119. فتحة لهم الأبواب 110. متكئين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة وشراب 111. وعندهم قاصرات الطرف أتراب 112. هذا ما توعدون اليوم الحساب 113. 126. هذا فوج لشرب مآب 127. جهنم يصلونها فبئس المهاب 128. هذا فليذوقوه حميم وغساق 129. وآخر من أزواج هذا فوج 118. وقتحموا معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار 119. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس قالوا ربنا من قدم لنا هذا فازدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعذهم من أتخذناهم سخريا أم زارت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار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 ما انا نذير مبين اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشر من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيب قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني 112. قال فإنك من المنظرين 113. إلى يوم الوقت المعلوم 114. قال فبعزتك لأغوينهم إِلَّا 115. إلا عبادك منهم 119. قال فالحق والحق أقول 110. لأملأن جهنم منك وممن من تبعك منهم أجمعين 111. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ